هذا الدين دين المتكامل يحفظ لجميع الناس حقوقهم لا فضل فيه لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومما أصلح هذا الدين من شأن هذه الدنيا الإصلاح المالي ففرض الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه جل وعلا ركنا من أركان الإسلام سماه الزكاة وهو نصيب من المال يؤخذ وجوبا أقول وجوبا من أصحاب الأموال الذين آتاهم الله من فضله يؤخذ من أغنيائهم فيطرح على فقرائهم حق للفقير في مال الغنيم وهذا الحق لم يجعله الله سبحانه وتعالى كثيرا إنما هو ربع العشر فيما آتاك الله فلو آتاك الله عشرة فقسمها آحادا ومن العشر خذ الربع وأعطه للفقير فلو تأملت فيه لوجد لوجدته شيئا يسيرا ضئيلا مما آتاك الله قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وجاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة بشر كما لا يخفى على حضراتكم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوس بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد أي أن أمره عجيب لا يعرفه منا أحد أي أنه ليس من أهل المدينة ولا يرى عليه أثر السفر إذا كان غريبا شديد بياض الثياب لم تتلوث ثيابه بغبار الصحراء وترابها أو طينها شديد سواد الشعر أي أن شعره لم, تمس لم يمسه التراب أو الغبار من أين خرج هذا الرجل؟ من أين جاء؟ قال فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه أي هل كان لديه علم مسبق بما سأل إلى آخر الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا عمر أتدري من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم الحديث الطويل فالزكاة إذن ركن من أركان الإسلام لا يفرق المسلم فيها بين لا يفرق المسلم بينها وبين الصلاة وبين الصيام وبين حج بيت الله الحرام وبين لا إله إلا الله وهذا ما كان يفهمه أبو بكر الصديق لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنع بعض الناس الزكاة وقالوا كنا نؤديها لمحمد فلا نؤديها إلى أبو بكر فشد عزمه أبو بكر الصديق وهذا يجوز لولي الأمر أن ينتزع الزكاة ممن يمنعها، فعزم أمره وشد مئزره وتهيأ لقتالهم، فجاءه عمر وقال أتقاتل أقوامًا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر والله لا أقاتلن بين من فرق لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لا يقاتلهم أبو بكر على هذا استكثاراً للمال ووضعاً في خزينته ورصيده إنما هو حق الفقراء في أموال الناس بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه عالم الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام معاذ ابن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة حجر، وقال عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل وكان صغيرا وهذه رسالة إلى شبابنا بإمكانك أن تكون سيدا قائدا ولو كنت صغيرا في السن معاذ بن جبل لم يتجاوز عمره يومئذ ستة عشر عاما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل بإمكانك أن تتعلم دينك أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن نصر الله جنودنا هناك وأقام راية الحق هناك في اليمن العزيز أرسله إلى اليمن صلى الله عليه وسلم وقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب يهود فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك أي أسلموا فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة وهذه لفته في اللغة العربية أن الزكاة تسمى صدقة ولكن الصدقة أي النافلة التي تخرج طوعا لا تسمى زكاة وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتطرح على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم أي لا تأخذ من زكاتهم أفضل ما عندهم وإنما من أوسط ما عندهم وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتطرح على فقرائهم وقد وصف الله عز وجل المؤمنين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال جل وعلا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 ماذا لو منعت الزكاة ماذا لو منع صاحب المال زكاة ماله فلم يؤديها؟ يا إخواني المسألة ليست اختيارية يقول صاحب المال هذه السنة أؤدي الزكاة والسنة الأخرى لا أؤديها أو أؤدي نصف ما علي أو ربع ما علي يا أخي المسألة ليست في اختيارك إن الذي رزقك هذا المال هو الذي افترض الزكاة عليك وأخبرك بقدرها هذا الجزء من المال الذي لا تؤديه ليس من حقك لا يجوز لك أن تأكله ولا يجوز لك أن تلبس منه ولا يجوز لك أن تنفق على أهلك منه إنه ليس بمالك إنه مال الله إنه حق الفقير فتصور معي أيها الفاضل لو أنك منعت الزكاة وتضور فقير جوعا في هذا البلد أو سجن فقير بسبب دين أو مرض فقير فلم يجد مالا لعلاجه فمات برقبة من ستكون المسؤولية هل تفكرت في هذا؟ سينالك نصيب من ذلك الوزر وهذه الجريمة التي وقعت وهي جريمة منع المال من عزكا فتأمل حفظك الله وبارك الله لك فيما رزقك تأمل في هذا الحال وأعيد نفسي وإياك أن نكون ممن يمنع حق الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يدعوان يقول أحدهما اللهم اعطي منفقا خلفا أي اخلف له بخير عوضه بخير ويقول الآخر اللهم اعطي ممسكا تلفا فأنت تعرض مالك للتلف إن لم تؤدي الزكاة فمانع الزكاة يعرض نفسه للعقوبة ويعرض ماله للتلف ويعرض الفقراء للحاجة فأما ماله للتلف فهذا الحديث الذي مر على حضراتكم أيها الكرام وأما تعريضه لنفسه في العقوبة فقد قال الله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نعوذ بالله من عذاب الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له أي هذا المال صور له يوم القيامة مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا أي ثعبانا له زبيبتان يطوقه يوم القيامة أو قال يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل أي هذا المال فيجعل صفائح فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عماء بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. اللهم إننا نعوذ بك من النار. اللهم إننا نعوذ بك من النار. اللهم إننا نعوذ, نعوذ بك من النار. أقول ما سمعتم ما استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هذه عقوبة مانع الزكاة قد مرت ونعوذ بالله عز وجل من أن يكون فينا ومننا وبيننا أحد منهم لكن ما هو أجر المنفق في سبيل الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى نحن قبل أن نسرد الحديث نحن أيها الأفاضل بشر وجبلت أنفس البشر على حب المال فإذا جاء وقت السداد لأي شيء ترددت الأنفس لا شك فمن قاوم نفسه وأدى حق الله فيا بشره ومن ضعف أمام نفسه فاتبع هواه فنعيده من عذاب الله لكن ماذا لو علم المنفق انه يعوض الخير من صاحب الملك جل وعلا من صاحب الخزائن من فوق سبع سماوات اسمع هذا الحديث الذي في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اي الحديث القدسي <تصفي> أنفق يا ابن آدم أنفق يا ابن آدم أنفق عليك الله أكبر أنفق وأنا أعوضك لو قال لنا رجل تاجر اليوم أخرج زكاة مالك وأنا أعوضك وكان هذا التاجر قادرا صادقا ألا يثق الناس به فينفقون يرجون العوام ماذا لو قيل لك سنعوضك عشرة أمثال ما أنفقت والله واسع علي. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل قال منهم ورجل تصدق صدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله وقال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر تطفئ غضب الرب وقال عليه الصلاة والسلام والصدقة وهنا معناها زكاة والصدقة برهان أي دليل على الإسلام ودليل على الإيمان ما دليل الإيمان أن ينفق الرجل من ماله قال والصدقة برهان أي دليل وقال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة إخبار صادق عليه الصلاة والسلام بهذا يقول لك أنفق تصدق واعلم أن مالك لا ينقص أبدا كانت عائشة تحصي البر وهدي إليها البر الحنطة فكانت تحصي هذا البر وتتصدق إحصاء مكيال لفلانة مكيال لفلانة مكيال تقدر الحصة جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك أي اجعل الأمر مفتوح أنت عبد لله لا تحصي لا تحصي فيحصي الله عليك أي لا تحسبي حسابا في الصدقة فيحسب الله عليك الرزق حسابا بل اجعليه مفتوحا يجعل الله الخزائن عليك مفتوحا لا تحصي فيحصل الله عليك. بلال من يعلم من بلال؟ إنه ذاك العبد الحبشي الذي ضرب لهذه الأمة أروع أمثلة الصبر في سبيل الله. وما كان بلال؟ كان عبدا مملوكا. ثم رزقه الله الحرية فأعتقه أبو بكر الصديق في سبيل الله واشتراه من أمية ابن خلف. ثم رزق بلال رزقا حسنا وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يحث بلال على الصدقة فيقول له أنفق بلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا لا تخشى الفقر جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مشركا وجاء من قومه وقبيلته وهم على الشرك جاء للرسول عليه الصلاة والسلام ليعلم من هو محمد ثم أسلم ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام مالا فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وقال أترى هذه الغنم قال نعم قال سقها خذها جميعا فقال الرجل لقومه وكالت الغنم بين جبلين أي كم كان عددها فساقها جميعها وأتى قومه وهو يقول يا قوم أسلموا يا قوم أسلموا قد جئتكم من محمد ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر جاء رجل للدن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا أي صدقة أعظم أجرا فقال عليه الصلاة والسلام أنت الصدق وأنت صحيح شحيح تخاف تخشى الفقر وترجو الغنى أي حاله مقتصر، ليس بالأغنياء الذين لا يخشون الفقر، وليس بالفقراء الذين لا يرجون الغنى، إنما هو حاله متوسط، صحيح في بدله، شحيح، أي أنه يخشى أن ينفق، لأن هناك في مسؤوليته من يطلب الإنفاق من عائلة أو غيره، أنت الصدقة. وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرى وترجو الغنى وجاءت امرأة معها بنيه لعائشة رضي الله عنها تسأل فلم تجد عائشة ما تصدق به إلا فأعطت تمرتين فاعطت التمرتين لهذه المرأة فالقامت المرأة بإعطاء تمرة إلى ابنتها فأكلتها البنت الصغيرة فلما أرادت الأم أن تأكل تلك التمرة مدت الصغيرة يدها إلى تلك التمرة الأخرى فأكلتها فطوت المرأة جوعها فتعجبت عائشة لأمرها وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبين لأمرها يا يا عائشة إن الله قد غفر لها بتلك التمره ألا ترجون أن يغفر الله لكم ألا نرجو أن يغفر الله لنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموال الناس اللهم من آتيته رزقا فوسع له في رزقه وبارك له في ماله اللهم من كان فينا غنيا فبارك له في ماله وأعنه فيه على طاعتك يا أرحم الراحمين ومن كان منا فقيرا أو محتاجا أو مدينا فاللهم أغنه من فضلك يا أكرم الأكرمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أكرم الأكرم ويا أرحم الراحمين يا واسع المغفرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانة سلما وسلاما سخاء ورخاء برحمتك بنا يا أرحم الراحمين اللهم كن مع جنودنا في ساحات القتال اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا برحمتك بهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم